قوم طف الشمع طف الشمع بيدك يا ابو العيد قوم طف الشمع عبيدك يا ابو العيد وحني تفك من وريدك يا ظوى العين قوم طفي الشمع بينك يا ظوى العين وحني تفك من وريدك يا ظوى العين وقرز حروف العدالة من دمح فاعد الرسالة قرز حروف العدالة من دمح فاد الرسالة وحني من وريدك يا ضو العين قوم يبني هذا يومك واحفظ حدود العقيدة راوي خصمك منه جاسم لوبرز وسلاحه بيده يرخص الغالب نظاله وأقل ما يقدم وريده يمثل الكرار جده من فرش روح العضيده والحسن ام الزكية عينهم على الغضري والحسن ام الزكية عينهم على وصوت من هد الريح حشمك يا ضوى رايدك تغفل عن ما هو العين غم جاوب عن سؤال من دمحفاد الرسالة غم جاوب عن سؤال من حني كفك من وريدي يا ضو العين قم طفي الشمع بيدك يا ضو العين من وريدي يا ضو العين قم <مدلعين> طفي <مدلعين> وحني شفك من وريدك يا ضوى العين وطر زحروف العدالة من دمح فاعد الرسالة وطر زحروف من دمح فاعد ان نشفك من وريده يا ضوء العين قم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <قوم> jauh <جاوب> هذا جدك ينتظر ساعة نزالك عيني مش روح <بوحة> يا جاسم يا من معروفه يا خصاليک الو ميه بحق جايه تنتظر رد فعالك الحسن وصاك وصيه وانت ريت له ابن ضالك ساحه العز يقينك عي مطبوع على صاحتل عزائقناك حي مطبوع بجبينك وانت يا نور الهوى الشم يا ضوء ما تساوم على الظالم يا ضوء ارجم اصحاب الضلال من دم احفاد الرسالة ارجم اصحاب الظلالة من دم احفاد الرسالة من ورينك يا ظو العين كوم طفي الشمع بيدك يا ظو العين وحني شفك من وريدك يا ظو العين قم طفي الشمع بينك يا ظو العين وحني شفك من وريدك يا ظو العين وقرز حروف العدالة محروف العدالة من دمح فاد الرسالة وحني شفك من وريدك يا ضو العين هي صح تقدر تعدك عمرك بعد الأصابير إذا غيرتك هاجت يوقف العدو تتابيع قوم قلها أنا بالحيدر للفخر نيشان طبيع آية من الله أنت آية من الله أنت ونور من الحسن نبيع هاي ساعات الشهادة تنتظر منك إرادة هاي ساعات الشهادة تنتظر منك إرادة يا من نهجك نهج حيدر يا ضو العين برزولة ترحم الشر يا ضو العين نور مرسوم بجماله من دمح فاد نور مرسوم بجماله من دمح فاد احني كفك من وريدك يا ضو العين قوم طفي الشمع بيدك يا ضو العين احني كفك من وريدك يا ضو العين قوم طفي وحني شفك من وريدك يا أبو العين وطر زحروف العدالة من دمح فادي الرسالة وطر زحروف العدالة من دمح فادي اني شفك من ويدك يا ضوى العين صارت روح العزيمه اجينا مولا في سبيل الله عدنا الموت مصداق العباده والنعم منك يا يمي يمي انت قد هالي المهمة انت معروف صفاتك يا ضو العين والوفاء من شيم ذاتك يا ضو العين والشهم تنبع خصالك من دمح فعد والله الشهم تنبع خصالة من دمح فعد الرسالة وحني شفك من وريدك يا ضو العين قوم طفي الشمع بيدك يا ضو العين وحني تفك من وريدك يا ظو العين قوم طفي الشمع بينك يا ظو العين وحني تفك من وريدك يا ظو العين وقرز حروف العدالة من دمح فعد الرسالة وطر زحروف من دمح فعد الرسالة وحني شفك من وريدك يا ضو العين الخند ينظر الحام بشهمه برز نور من الهواء الشن قمر ليل التمام او سطرب كل خطوه منك منهج العز والكرم سجل التاريخ موقف يبقى شاهد للقيامة وبالحشر نشرح كفاحك يوم خطيت بجراحك بالحشر نشرح كفاحك يوم خطيت بجراحك ونقر عيني الزهرة باسمك يا ضو العين ونفتخر ضحيت دمك يا ضو العين يا فخر نور بكماله من دمح فاد يا فخر نور بكماله حنكفك من وريدك يا ضوء العين قم طفي الشمع بيدك يا ضوء العين حنكفك من وريدك يا ضوء العين قم طفي وحني تشفك من وريدك يا ضوى العين وطر زحروف العدالة من دمح فاد الرسالة وطر زحروف من دمح فاد <تصفيق> لخادم أهل البيت علي طم الكربلاء